وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرِيضَةٌ كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ فَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً بَعَاهَا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ قَوْلًا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطورهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حرض الأنفين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك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 من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة مِنَ الله إن الله كان عليما حكيما